بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا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 وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنين 117. وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 111. أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا 113. بل وننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم غن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض 111. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما 112. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا 116. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا 117. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا 118. سنة الله التي قد خلت من قبل 119. ولن تجد لسنة الله تبديلا 110. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 111. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 178. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار 179. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما